ولا تزِرُوا زرَةً إِذْرَ أُخْرَى، وَإِن تَدْعُ مِثْقَالَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، إِنَّمَا تُذِيرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ve aqamü sallâh ve man tazkâ فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله